فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخلتموهم فشدوا الوحي فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخلتموهم فشد الوثاق، فإنما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لتصر منهم ولكن ولكن يبل وبعضهم ببعض والذين قتلوا والذين قتلوا، والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفها لهم. أقدامكم إن الذين كفروا إن الذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أن ان الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينطروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكتك أهلكناهم فلا ناصر لهم التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله والتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من وأنهار من لبر لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من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 تبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغْتَة فَقد جَاءَ أَشْرَاطَهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ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 الذين طبعوا أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ يتدبرون القرآن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 ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل إن الذين كفروا وصعدوا على سبيل الله وشآء ابط الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله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 السلم والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنون تتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم, ويخرج أضغانكم ها أنتم ها أنتم يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْرَأُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَن تُمُ نفسه والله الغني والله الغني وانتم الفقراء وان ان تتولوا وان ان تتولوا يستبدل قوما غيركم وان ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا com cool.